بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النظر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا عن يخرجون خش عن أبصارهم يخرجون من الأجدادك أنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدع.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 وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنظر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه وإنا إذا لفي ظليان وسر القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن موصل الناقة فتنة لهم فارتقبهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادم صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة ورحدة فكانوا إنا أرسلنا عليهم صيحة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر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 ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ من مُدَّكِرِ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَا كذبوا بآياتنا كلها كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفانكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع تصب سيهزم الجم ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسهر يوم يسحبون ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما السسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما عمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في زنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر